فضََّتْ أَعْنَاقُهُم ل خَضُعين وَماَا يأتيهِم مِن لكم منِنَ الرَّحمنَانِ مححْدةٍ إللاا كانوا عَنْهُ معرضُهين فَقدِ كََّبُ فَسَيَأْتهِمْ أَبَ أمَا كانَوا ب يتَهزئون. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ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 فَكُبُّوا كِبُوفِها هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ طَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنْتُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسُوِّقُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 سَتُقِي اللهَ وَأَطِيعُونَ هُنْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالُوا وَمَا هِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ بِ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 ثَُّ أَغرَقُنا َبحدُ الباقين إِ فِي ذَِكَ لآيَ وَمَا كانَ أَكْثَرهُم مُؤمنِنينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هَُ الحَزيزُ وَحيم.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 وَأَخَفُّ الذي أَمْدَدْتُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدْتُكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاضِحِينَ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 في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ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 وَماَا أَسْأَلُكُم عليهلَيهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرَْ إِلَّا عَ رَبّ العالممين إنِ أَوْفُ الكَيلَ وَلاَا تكوا مِنَ المُخسِرينَ وَزنِنُوا بِالْقِسقاسِ المُسْتَقم وَلَا تَبْخَسٌ سَأَش أَهُمْ وَلَا تَعْثَوف الأرْرضِ مُفْسِدينين. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُمْ لَكَلَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وإنه لتنزيل رَبِّ العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون مِنَ المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء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 وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون